لا يَمُنُّ عِجِزَ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا 113. وإليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 114. فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقدوهم واحصروهم واقعوا لهم كل مرصد 111. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم 112. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأن انهم قوم لا يعلمون كيف يكون لمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِنْ يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُ فِيكُمْ إِلَّا الْوَلِيُّ وَلَا ذِمَّهُمْ يَرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى 124. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون 125. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذيمة وأولئك هم المعتدون فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيَتَوَلَّوْنَ أَمْرَهُمْ وَكَثِيرُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَمُتَوَفِّئُونَ وَإِذَا لَقُوا فَقاتون أَمنََّ تَ الْمَسْبَِّهُم ل أَمَانَ لَهُمْ عََّهُم يَتَهُ ي أَلَا تُقاتِلُونَ قَوْمََّكَ صَن أَيمَ نَهُم وَهَمُّ بِإخْْرَاج يَبْ رَسُولِ وَهُُون بَدَؤنكُمْ أَوْوَّلَ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف سجور قوم يُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتَوَلَّى اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتَوَلَّى اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمْ لا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وجه جه والله خبير بما تعملون 129. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبقت أعمالهم وفي النارهم خالدون إن ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى 129. فَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله لا يستوون عند الله 121. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك مبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدون فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم إِنَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ ۚ أَيَسْتَحِبُّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۖ كَانَ آبَاءُ وَنؤك وَإخْوانانُكم وَزواجُكُم وَعَشيرَةك وَأَمموال مُنِ قََ رَفْتُهَا وَتجارَة تَخْشَوونكَ سَادَناَا وَأَموالُ نِ قَتَ رَفْتُه وَتجارَة تَخْشَوونَكَ سَدَناَا من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامله والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيره 119. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتَوَلَّى اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الاخر ولا يحكمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون 119. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قول بأفواههم يضاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتله الله أنا إاتَّخَذْنُ حبَ رَهُ وَرحبَانَهُمْ أَبَابًَا مِدُ إَّه وَالمَسن حبَنَ مَغِْيَمَ وَمَا أُمِ إِلَّا لعَبُه إلَهَ وَاحدَ وَمَا أُْ إِلَّا لعبُلهَهُ إلَهَ وَاحدًا 117. سبحانه عما نشركون 118. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 111. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, على الدين كله ولو كره المشركون 112. يا أيها كَثيرا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عن سبيل الله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 129. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 120. إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروب 121. ذلك الدين القيم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 مَن وإنما النسيء زيادة في الكفر 110. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحجمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله 111. فيحلوا ما حرم الله زين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 124. فما متاع الدُّنْيَا الدنيا في الآخرة إلا قليل 125. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تغبوه شيئا والله لا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِحِهِ لَا تَحْزَنُ إن اللَّهَ مَعَنًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا 111. وَأَيَّذَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إن 111. وانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كانَانَ عرَبًا قَربَ وَسَفَرًا قاسِدَاتَّبَكَ وَلاكِم بَعودَت عَلَيْهِ مُشّّ وَسَيَحفُونَ بالِاللهِ لَ وَستَق عَنَا لَ خَجنَا مععَكُم مِهلِكونَ أَن فُسَوم واللَّهُ يعلملَم 19. عفى الله عنك 20. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 21. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم 119. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتعددون 110. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله يعاثوهم فتبقهم وقيلقوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبا لهم ولا اوضع خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم ثم ماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأبور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا 124. وإن جهنم لمحيقة بالكافرين 125. إن تصبك حسنة تسؤل 126. وإن تصبك مصيبة يقولوا 127. قد أخذنا أمرنا من قبل 129. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون 120. قل هل تردصون بنا إلا إحدى 11. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون 12. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إَّكُم كُ تُمْ قَوْمًَا فَاسِقين وَماَا مَنَعَهُمْ أَن تُقبَلَ مِنهُ النَّفَقاتُم إِللاا أَنهُم كَفَعُوا بالِاللهَّهِِ وَبِرَسُول وَلَا يَتُ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 119. وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ 110. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يفرقون. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوِ الْاِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعطَوْا مِنْهَا إِذَٰهُمْ يَسْخَطُونَ أَلَمْ أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا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 119. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولونه وأذن 110. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة من الذين آمنوا منكم 111. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم 112. الله وََسُول أَحَقُّ أََّي يُؤّوه إِ كَُوا مِنِين أَلَمْ يَعَلَم أََّهُ مَْ يُحَادِدِ للله وَرَسُ لَهُ فَأَنَّ لَ نَا رَجَهَمَّ مَ خَالدَ وَ فِيهَا ذَلِكَخِز يَحْذَرُ الْ المُنَافقونَ أَ تُ نَزَّل عَلَيهِم سُرَة تُ نَبِّئُهمم بِماف يقُل بِهبِ قُلِاسْتَهزئُون إِ اللهَّه مُخُرِدُ م تَحْذَرون وَلَئِن سَألْلتَمُم لََقولَُّ 124. لا نخوض ونلعب 125. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 126. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن 121. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجدمين 122. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 123. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم 124. نسوا الله فنسيهم إن ان المنافقين هم فاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم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 أولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعادل وَثَمُودَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَالْمُفْتَرَكَانِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ 124. ذلك هو الفوز العظيم 125. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواه الجهنم وبئس المصير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 فَارِئُ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُلْنَا أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصَبْتُمْ لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة من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 119. ولا تقم على قبله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 110. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِلُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ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 لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَضَاجِعِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ولا على الذين اذا ما اتواك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعنهم تفيض من الدمع حزنا تولوا واعنهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون ان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 119. ومن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم س يحْلِفُونَ بالِالَّهِ لَكُ إذ قَلَبَةم إلَيْهِم للتُعْرِضُ عَّن فَأَعْرِضوا عَنْهُم إَّ وَُمرِدِسُ وَمَأوهُم جَهَن مُدَزَ أَن بِمَا كَ يَكْسبُس يَحْلِفونَ لَكُمْ لتَبَّ 122. إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 123. أَلَّا أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. وَمِن الأعْرَابِ مَنْ ياتَّخِذُ م ي فِقُمَ غَْمَ وَييتَرَددَّص بِكم الدوِ عَهِد يةُ السَّر واللهَّ سَم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 إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم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 وَِنْ أَهْل مَدينَةِ مَرَدٌ وعلًَاّ فَاقِلَ تَعلَمُهُم نَحنُ نَعَلَُهُم سَنُ ععَزْدِبَهُم مغْوتَيْن سَنُ زْدِبَهُم مَ غْوتَولِثُم يُرَدّونَ إلى عَذَابٍ عظِي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 11. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا 12. وآخر سيئا أَن الله أن يتوب عليهم 13. إن الله غفور الرحيم 14. خذ من أموالهم صدقة 124. تطهرهم بِهَا بها وصل عليهم صَلَاتَكَ صلاتك سكن لهم والله سميع عليم 125. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو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 اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَرْصُدُ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ من وَلَا يَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا 7. و الله يشهد إنهم لكاذبون 8. لا تقم فيه أبدا 9. لمسجد الأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه 10. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله نحب المطهرين أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَامِنَ اللَّهِ وَلِقْوَانِ الْخَيْرُ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَارُ فِنْهَارٍ فَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 7. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم 8. إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم 10. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن له الجنة 17. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن 18. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز الذين يعبدون العابدون الحامدون السائخون الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف وناهون عن المنكر الآمرون بمعروف يَكْرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى وَلَوْ بعدِ مَا تَبََّنَ لَهُم أََّهُم أَصْحابُ الجَح وَمَا كانَ استِغفَ إ الرَهمَ لِأَبيه إِلاا إلا عَم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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تبع عليهم إِنَّهُ بِهِم رَّؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا 114. ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 115. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهلي مدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يغضبوا بانفسهم عن نفسه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يَجْشُبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئَ أَن يغِيظَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ 7. عمل صالح 8. إن الله لا يبيع أجر المحسنين 9. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة 10. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم, ليجزيهم الله أحسن ما كانوا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتُلُوا الَّذِينَ يَنُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجْدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمِتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يُسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا وأما فِي في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 119. أولا يرون فِي يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.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 111. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 112. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو 11. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم